فعلى من تجب صلاة الجمعة قال العلماء تجب صلاة الجمعة على المسلم الحر البالغ المقيم القادر على السعي إليها الخالي من الأعذار المبيحة للتخلف عنها والله أعلم